إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهل الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد فإن أصدقى الحديث الكتاب الله وأحسن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام قال علماؤنا اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا الأدب وحسن الأدب هو الذي يرتقي بالمرء المنازل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأت تحصيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحاه الله في كتابه بأرقى السمات وأحسن الصفات وإنك لعلى خلق عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النساء صحيح أنه قال إن أحبكم إلي أو قال إن أقراضكم منزلة مني يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا وإن أبغاضكم إليه وأبعدكم مني منزلة اليوم القيامة مساويكم أخلاقا والأخلاق هي أفضل ما يمكن للإنسان أن يقدمه بين يدي الطلب بل بين يدي كل عبادة بل بين يدي ربه يوم القيامة يسعد بثالثة في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهذا مقدمة بين يدي سناء سنوريه يناية في الشرح لكن أبين لكثير من الإخوة الأفاضي الذين هم على نصح بحق لنا وخير الناس من ينصح بإخوانه قد قال عبد الله جرير بن عبد الله كما في سائح مسلم جرير بن عبد الله بجري قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وقد قال إنه في حديث من أرواح الحديث حديث, حديث تميم الداري أيضا في مسلم أنه قال الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح ابقة Marvel الدين النصيحة الدين النصيحة الدين, النصيح الدين, النصيح الدين, النصيح الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه الية الحديث قال أولئمة المسلمين حمت فمن من الإخوة الأفاضل ينصحون لنا بأن الدورات تكون مباركة ولها خير لكن السلوك والإخوة حاد عن السلوك والحيدة عن الطريق والتربية ونقول هذا كلام جيد جدا لكن مع الاتفاق أنا أخالف في المنهج العلم هو رأس الأدب والعلم هو رأس العبادة والعلم هو رأس العمل والعلم هو رأس القبول عند الله والعلم هو رأس الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة انا ومن اتبعني فمن أراد ورام الأدب فليتأدب بإيه فليتعلم كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب به ويأتسي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد الخلق الحسن مع الناس إذ العوام يلهجون بكلام من ذهب الدين المعاملة حق والله حق الدين المعاملة لكن كيف يصل المر أن يعرف ان الدين المعامل او كيف يطبق ذلك حتى يتعلم فقه البيوع ويتعلم الحلال والحرام حتى اذا تعامل الاخ المنتظم الذي ظاهره الالتزام والتعمق في التمسك بدين الله الذي علا لما يتعامل مع العوام لا يقع في الحرام لا يقولون هذا المنتهي يعني يعيبون عليه قد تعامل معنا بسوء هذه التجارة ما ربحت وأراد المكسب مع أصل المال من وين هذا؟ من جهله بالمعاملات وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يسطر كلاما من زهب وهو يقول من لم يتعلم فقه البيوع وكان من التجار او كان من الذين يتعاملون بالتجارة وقع في الرباء لا محالة وكان عمر بن الخطاب سيد الأولين بعد أبي بكر بعد النبي بعد أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسوات بالضرة فيقول لكل بائع وتاجم تعلمت فيخة البيوع يقول لا فيضربه ويقول تقع في الربى لا محال فأنا أقول من رام الأدب فعليه بالعلم من رام السلوك على المنهج السليق فعليه بالعلم من رام الرقيه فعليه بالعلم من رام الدعوة فعليه بالعلم الدعوة المفرغة عن العلم تبني بناء عظيما شامخا لكنه يكون خاويا مع أي ريح تعصف وتستك تراه, تراه كثيبا أو ترى البنيان كثيبا مهين نحن الآن مع كوكبة لا يعلم بها إلا الله الذي علىه كوكبة وقفت تقول هذا هو الدين وهذه هي الوسطية والحيدة عن هذه الوسطية او عن هذا الدين الحراب وشطط وتطرس وحيدة عن الفكر السديد وهم على خواه لا يعلمون شيئا يهرثون بما لا يعرفون وكوكبة أخرى قامت تنصب أنفسها ضدا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقفون مع حديث الانسلام تعظيما ولا تبجيلا ولا توقيرا ولا تعلما ولا تعليما لكن يقول وجدت وأظن وأرجع وأكثر كلامه اندهاب فهذه لا بد ممن يقف أمامها ولا يستطيع أحد يقف أمام هؤلاء إلا بالعلم أعوص من هذا وأوعر منه وأقوى منه الذي عنده التأصيل العلمي وعنده القوة في الغوص وعنده اطلاع على عمق المذاهب ثم يأتينا بشذلات المذاهب ويأتي بالمسألة فيؤصلها ولما يسأل عن ذلك ويقول يعترضون يقول الكرسي موجود من استطاع أن يتكلم فليأتي بقوة دون أدنى استحياء لما وجده أنه لا يقف أمامه أحد واجبا أننا نبكي فقط يعني نراجع أنفسنا على سوء الأخلاق والغيبة والنميمة وهذا كله خير ديننا كل هذا لكن من يقف أمام هذه البدعة أمام هذه القوة من المدافع السافرة عن هذه البدعة كانوا أولا يختبئون وإذا تكلموا تكلموا بتقية الآن ما في تقية الآن في سفور في قوة لما لضعف المقابل المقابل ان كان قويا ان كان مؤصلا بحق لا استطيع ان يجابه يفر منه دائما اهل البدع يفرون من اهل السنن الاقوياء امل نظرت الى ابن تيميه ماذا فعلوا فيه لو ارادوا لو استطاعوا تقطيعه ايربن لفعلوا ذلك لماذا الرجل كان شم كالجبل الاشمد كان شامخا امامهم كان يستطيع ان يرد لكل صاحب هوى بدعته وقد اصل لنا اصلا اصيلا نسير على دربه ونأتس به عندما قال ما جاء صاحب بدعة بدليل وقلما وهذه لبد انتضاعها في اذنك في قلبك في امام عينيك قلمه في هذا العصر الذي نعيش فيه وهذا من تمام الفترة هذه من التمام الفتن التي بيأنا أنها تأتي تطرى كقطع الليل المظلم وما يأتي زمان إلى الذي بعده وإشار منه وادم من الشروط الفتن الآن صاحبها لا يقض صاحب البدعة إلا بدليل وبدليل من الكتاب والسنة وما تستطيع إن كنت لست بطالب علم أن تقف أمامه وكثير من الناس هكذا ولذلك ترى ابن تيمية يقول ما جاء صاحب بدع وقال لما في زمننا إلا وصاحب البدع معه أدل وليس دليلا واحدا لكن تلبيس وتهويش كلما وقفت أمامه وخفته وإذا دققت النظر في دليله وجدته قويا ضعيفا متهالكا قال ابن تيمية ما جاء صاحب بدع بدليل إلا وردت الدليل عليه فأصبح دليلا لنا لا له يعني أصبح الدليل عليه وليس له وهذا من إتقان الرجل ومن غوص الرجل ومن علم الرجل فلذلك أنا أقول دائما من رامى الأدب فعليه بالعلم اتسل. تأدب بأدب النس谣 فتعلم سيرة النسال تعلم كيف كان يتعامل النسا وتأدب به من أراد الرطيف عليه بالعلم من أراد الزب على النساء عليه بالعلم فمن أراد الجنة فعليه بالعلم من أراد نشر الدعوى والدين فعليه بالعلم من أراد نصرة الدين فعليه بالعلم ولا يكون ذلك إلا بالعلم والله ولذلك ما كان اه العلم أن يرتأما كان لهم أن يرتقوا إلى هذه منزيرة ما بينهم وبين النبي إلا دررجة النبووعة إلا لعظم المكة وال... التي تبوها هذه م كانان ليس بعدها م خير الناس. الواسطة بين رب الناس وبين الناس فنسأل الله جل علاه أن يدعلنا ممن يبقى هذه المسألة التي غابت عن كثير من الناس وكثير رام الحق ورام الخير واراد السلوك على الدرب الصحيح لابد أن نذكرهم فقال الإمام مالك آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا ها؟ نعم بما انصلح به الأولين اليوم إن شاء الله سنتكلم على أمر مهم جلل حق نبينا عليه النبي بأبي هو أمه العظيم الكريم خاتم الأنبياء لا بد أن تكون المحاضرة كاملة على نفسنا في كل أسبوع نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا نتطلع على أفعاله نتطلع على حسن أخلاقه نتطلع على أحكامه فنعمل بما قال ونأتسه بما فعل ولعلنا لا نصط يوم القيامة ونختلج عن حوضه فيقال عندما يقول أحبابي أو يقول أصحاب أصحابي أمتي أمتي فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك سندرس إن شاء الله كتاب دلائل النبوة لحق النبوة علينا لحق نبينا علينا إعظاماً وتبجيلاً وإكراماً لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عادتنا في شرح أي كتاب أن نتناول الكلام على من؟ على من؟ المصنف والأدب كل الأدب ان كان التصنيف يخص النبي فلا كلام لأحد ولا ترجمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأم اولا ثم بعد ذلك نتناول الكلام على المصنف وعلى الكتاب أقول إخوتي الكرام, الكرام، إن الله لنفع لا قد بيّن لنا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مصلمة نفس مؤمنة كما حكى لنا عن كلام عيسى عليه السلام لقومه أنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لا يدخل الجنة مشرك إن الله لا يغذر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اشتراط أكيد لا أحد يدخل الجنة إلا بالإيمان والجنة درجات تتفاوت ما بين كل درجة ودرجة 500 عام سبعمائة عام كما قال ابن عباس الدرجات عالية قد وصفها الله سلم أن الذي في الدرجة الدنيا ينظر للذي في الدرجة التي تليه كالنجم في السماء وتتفاوت الدرجات وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات الفردوس الأعلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تكون إلا بزيادة الإيمان فالمرء يعيش في هذه الدنيا بوظيفة عظيمة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون خلقت الله للعبادة ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله هذه الوظيفة المطلقة لك أن يعبدوا الله ويتنبوا الطابوت فكل عابد لله جل في علاك موحد فهو على نجات لكن كما قلنا الدرجات تتفاوت والإيمان يزيد يزيد الإيمان وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة خلافا خلافا المجلس اختلف أنا أريد أسمع طلبة العلم ما ينفع يسكت أقول ومعتقد أهل السنة وجماعة الإيمان يزيد وينقص خلافا مرجعة مرجعة الفقهاء المعتزلة والخوارج خلافا للاستوانة الجهمية لمن لكل هؤلاء جيد يجرني هذا إلى أن أقول للمشايخ الأفاضل أن أعلم أنكم فرسان العقيدة وأنا أقول قاعدة احفظوها واتسبوها الآن بوابة العلم إتقان العقيدة الساحة تغلي باختلافات والطرابات لضعف في العقيدة صدقوني وإذا هذست المرء تعرف ما في بوابة العلم إتقان العقيدة يا أهل العقيدة الإيمان يزيد وانوص فجئت به وقلت هذا معتقد اهل السنه والجماعه ما المخالفون اتيت بكافه الحقيقه يعني ما له يخالف اهل السنه اقول اهل السنه والجماعه اذا المخالف اهل بدعه <بنا> <تقول تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> نعم اجملته وادكته طب <ن> نريد التفصيل ولا ارضى بالسكوت عندك المعتزله ماذا يقولون كيف يخالفون اهل السنه والجماعه لو انا اريحكم أحنا على السلام تاتي بها من الالف الى الياء او تحيل انا تركت الساحه لك تاتي بها من الالف الى الياء او تحيل ما تختار ليش متعجل ما تختار من اسفسر يعني سؤالي واضح قلت الإيمان يزيد وانوس توافقون هذا معتقد أهل الصنة والجماعة من المخالفون وما نوع المخالفة هذا السؤال واضح السؤال واضح, واضح؟ ماضح؟ ماضح؟ ماضح؟ تأتي بي من ألف الياء إلى الياء أم تحين طب أترك أنا ها؟ يا <تصفيق> رب تعالى تأتي بي من ألف الياء ولا المكان ما جاهز لا للياء مفيش لغاية الضاط ما يمفع لغاية الباء عندك هات. جيد لكن ما لكن أجد أحسن أنا أشوف من هذا الذي قال دالك المعتزلة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع إيش وعطاه أخطأ هذا ليس بقول معتزلة ايه الكسوسه اللي تحت هذا اللي فوق اللي تحت هذا قوله من طيب ما حد يتعجب في الاجابه انا اجيب ولا اترك الاجابه لك ليس التاتي جميع لا تدنس عندك من الالف الياء هات المخالفون الاثنين جيد جيد هذا تفصيل جيد وكلامه خطا وتفصيل جيد المعتزله انا اقول هذه السنه يا يرون ان المال يزيد ولا ونقل عن مالك ان لمن يزيد ولا ينقص وصحيحنا وطوالعا ذلك وأكثر أهل المذهب يبينون أن الإيمان مالك بيّن أن الإيمان يزيد هذا الصحيح المعتزر والخارج يرون الإيمان يزيد ولا ينقص لأن عندهم أي نقص في الإيمان يكفر صاحبه بذلك أي نقص في الإيمان يكفر صاحبه بذلك هم يعتقدون بالتفاوت الدراجات والمنازل لكن هم يرون أنهم يستحقون الجنة بايش. بأعمالهم أجريين بأعمالهم يعني ليس رحمة من الله لا تفضلا من الله أمرهم فأطاعوا فلاهم الجنة هؤلاء المعتزلاء والصوارج المرجعة طبعا المطبقات ناتب الإجمال المرجعة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا يزيد يرون ذلك يرون أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة إيمان أبباطل كإيمان أحد الأمة لا يرون في الزيادة والمقصة هؤلاء هم المخالفون إجمالا لا تفصيرا وإلا التفصير ما أدري شرحناه أم لا, لا شرحناه هناك ما شرحناه لكن عمّة أبه فاعتقادنا فاعتقاد أهل الصنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات ويترتفع به الدرلات وتغفر به الزلات وتكسر به الحسنات ويرتقي المرء درلات عند رب الأرض والسماوات بزيادة الإيمان وينقص بالمعاصي والطالحات نعوذ بالله من الفطياتك وهذا الإيمان الذي يزيد وينقص يزيد صاحرا وباطنا يزيد بالطاعات طاعات الجوارح ويزيد أقوى وأكثر وأرقى وأعلى بطاعات الطاعات الباطنة وهي أعمال القلوب بأعمال القلوب يرتقي بها المرء وأقوى ما يزيد الإيمان زيادة التصديق خلافا لبعض علماء أهل الصنة الذين يرون أن التصديق لا يزيد ولا نقص والصحيح الرارح أن التصديق يزيد وينقص فقال الله تعالى حاكيا لنا عن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى التصديق عنده والإيمان عنده أقرى في قلبه ذلك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ذردات ولذلك العلماء يقولون أراد إيش أراد عين اليقين حتى يرتقي وهذه فيها دلالة على زيادة التصديق واذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المخبر ليس كالمعي ليست كالمعاينه موسى عليه السلام اوحى الله اليه ما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولى على اثري وعجلت اليك ربي لطربه فبين الله له أنه قد فتن قومه قد عبدوا العجله من بعده وكانت الالواح في يد من في موسى وما ألقاها فلما جاء ووجدهم بأم عينه راهم بأم عينه يعبدون العجل ألقى الواح وكسرها وهذه تغطفر في بحر حسنات موسى عليه السلام لكن ما استطاع أن يتملك نفسه المخبر ليس كل معاينه خبر ليس كل معاينه في التصديق يزيد وانت أخي الكريم ان اردت ورمت مرافقه النبي صلى الله عليه من علو الإيمان وعلو الإيمان وزياده الإيمان لزياده التصديق وعلامه زيادة التصديق او وسائل زياده التصديق أن تعلم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات والكرمات انصحت, انصحت العبار والمعجزات التي أولاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الخوارق للعادات التي جعلها الله أجراها على يد نبيه صلى الله عليه وسلم ليمتلئ القلب تصديقا في الله وفي رسل الله ولسان حاله دائما بعدما يسمع كل دليل من دلائل النبوة آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى الله وامنت برسول الله وبما جاء على رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفائدة الأولى وهي أهم الفوائد من دراسة هذا الكتاب زيادة الإيمان في القلوب حتى يرتق المرء درجات عند ربه جل في أولاد أيضا إذا تطلعت على دلائل النبوة احببت نبيك صلى الله عليه وسلم فوق تحبه وعلامات قبول المرء عند ربه جل في أولاد أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يكون ولا يستقر في القلب ولا يحسب ولا يعتد به الإيمان الوالد إلا أن تحب النبي صلى فوق حبك لنفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه أفوا حتى يكون الله ورسوله, أح... الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وأيضا في الصحيح حديث عمر بن خطاب مشهور أن الله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ماذا قال عمر بن خطاب أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفس يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر الإيمان الواجب لا يا عمر فقال عمر بن خطاب رضي الله عنه ورضاه الآن يا رسول الله الآن يا رسول الله فزيادة الإيمان وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتطلع بأن تطلع على دلائل النبوة تزيد لنا الإيمان بالرسول والتصديق بالرسول ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه عند ربه بحبه لما يحبه الله وأحب خلق الله لله لأن في علاء الله أكرم خلق الله على الله كما سنبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحب من يحبه الله جل بل شرط الإيمان أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك امتلأت محبة النبي في قلوب صحابة الرسول السلام فارتقوا إلى المنزلة الثانية. ان أنت في واقعة الذي تعيشه إذا احببت شخصا احببت كلامه احببت طريقته أحببت سيره أحببت نومه فعوده تقلده في كل شيء وهذا الذي حدث مع صحابة رسول الله لما انتمكنت المحبة في قلوبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم كان أحدهم ينظر كيف يتنفس النبي حتى يتنفس مثل ما يتنفس النبي تعجبون من هذا والله ما كانوا يرون الأحاديث إلا مسلسلة بما كان يفعل المسلم وكثير من أحاديث المسلسلة فيها أن يصف المرء ما كان يفعل المسلم فيقلد من السلم فيما فعله ائتوني بحاديث واحد مسلسلة لا قبلها هو إيش أحاديث المسلسلة ما تخبطونيش بالله لكم لأنه أنا منع يعني كلمني في هذه الأمور قلت هؤلاء يدرسون من أربع سنوات هذه الدورة رابعة وهم يدرسون بفضل ذلك العلم الحديث المسلسل الحديث المسلسل هو أن يكون بسلسلة من الفضة لا من الذهب لأن الذهب حرام فتربت الحروف في هذه السلسلة حتى ننتهي إلى آخر هذه السلسلة صحيح؟ هو هذا ايش حديث المسلسل؟ حساب حديث المسلسل عندك ولا مش عندك ما تريد عندك ولا مش عندك الحمد لله أين عيديكم لا أرى الأيدي ترفع ها. ما أنت ما وصل ما... الآن ما عرفت الحديث عرف الحديث ثم صفت يتفق الراوي في رواياته على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراوي الاول الاعلى صح ويتفق بعده الاتبائي يشتركونه في صفة معينة في صفة معينة او في صيغة معينة او في هيئة معينة كأن يقول كل راوي يقول اخبرني رسول الله فيأتي الاتبائي يقول اخبرني ابن عمر فيأتي الاتبائي يقول اخبرني نوفق فيأتي عن مالك أخبرني مالك القعنبي يقول أخبرني مالك مالك يقول أخبرني نافع نافع يقول أخبرني ابن عمر ابن عمر يقول أخبرني رسول الله هذا يعتبر ايه اتفاق في الصيغة صحيح ولا لا المهم الغرض المقصود من حبهم كانوا يروون الحديث على نفس الهيئة التي كان يرويها النسلم حتى أن علي بن أبي طالب روى الحديث لو إذا ركبت على الدابة قلت بسم الله بسم الله بسم الله في الآخر الحديث سبحانه فخرا لهذا وما كنا له مقمرين تضحك بعدها ضحك علي بن أبي طالب وضحك الراوي بعد ولما سال سئل علي بن, بن, بن طالب لما تضحك قال اضحك من ضحك الناس وسئل انس لم لا قال اضحك من ضحك الرب جل في علاه هذه حديث متسلسل لما احب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يلتفتون ماذا كان يفعل رسول الله لنفعل كيف ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول ما احببت الدباء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الصحفة يتتبع الدباء في الصحفة هذا أبي بن كعب ما أكل البصل حتى مات عندما رأى نمسلم وقد جاءه البصل مطبوخا والمطبوخ يجوز الأكل منه دون أدنى كراه النيئ هو الذي فيه الكراه فلم يأكل أبي أراد أن يأكل فكفى نمسلم عنه فكف أبي قال كل ليس بحراف كل إني أنادي من لا تنادي لكنه قال لا ما كف عنه النبي أكف عنه اعتساءا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عضا يضرب أروع الأمثلة في ذلك ينظر أين خطى نفسلم أين قدم نفسلم حتى يضع القدم على القدم يقول لعل القدم تنزل على القدم ما هذا إلا أن حب نفسلم امتلك قلوب هؤلاء طلح ابن عبيد الله رضي الله عن عندما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا, لا يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سيام القلب نحري دون نحرك يا رسول الله وهو الذي يدعى نفسه ترسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ السهان وأيضا دافع بيده عن رسول الله سلم حتى شلت يده فقال رسول سلم دونكم صاحبكم فقد أوجب هذا من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدوا دلائل النبوة ونظروا فيها ولدوا الصدق واليقين ولدوا مع رسول الله, الله سلم الأدب والأحكام النيرة فامتلكت أو المحبة قلوبهم فأخذوا بتلاديب سنة النسلم فعملوا بها ونشروها بين الناس أيضا من الفوائد العميمة الجميلة في تدريس دلائل النبوة اسلام الكافر الكافر المنصف وإن كان ملحدا إذا سمعه بحياة نبينا باخلاقيات نبينا بأداب نبينا بالشريعة السمح الغراء التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أسلمه ودخلوا في دين الله أفواله كان معنى السلام ثلاث ثم دخلت الناس في دين الله أفواله ووالله من أول الزمان إلى آخر الزمان لا يترك هذا الدين لمنصف ينظر في أخلاقيات النبي وهذه الشريعة الغراء والله لو كان منصفا لابد أن يهلو إلى الدخول في دين الله أفواله والله لا يترك هذا الإسلام بيت مدر ولا وبر حتى يدخله بعز عديد او بذل ذليل هذا للمنصفين انظر إلى سأد بن معاد عندما ذهب الصهيب صهيب الخير إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام وقف معاندا لصهيب وأراد قتل صهيب فقال له صهيب كلمة واحدة قال. لما لا تجلس فتستمع فإن أعجبك فحي هلا وإن ففعل ما بدلك قال هذا انصاف المنصف إذا سمع الحق يسعى خلفه فهم لو سمع أهل الكفر هذا الحق هذه السمات والصفات التي يتحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى الدخول في الإسلام فأنت بتدريس مثل هذا الكتاب تجعو إلى الله أهل الكفر تجعو إلى الدخول بدين الله أهل الكفر مثل تدريس هذا الكتاب وهذا من الفوائد الجمع قبل أن ندخل في الكتاب وفي جلاذة الكتاب وفي أول صفحة من صفحات الكتاب لابد أن نترجم آآ آآ آآ آآ لمن صنف له هذا المصنف هذا الكتاب وهو محمد بن عبد الله مشهور بنسبه ومشهور بأنه أشرف الناس نسبه أحسن الناس خلقه أرحم الناس بالناس لأبي هو وأمي محمد رسول الله إن هذا النبي الكريم قد أعلى الله منزلته ورتبته ورفعه على الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أشرقت شمسه على الدنيا ملأ الدنيا رحمة وهداية فهو رحمة مهدا لأبي هو وأمي وعلما وأدبا وحسن خلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الله رحمة للعالمين للخلق للبشر للإنس والجن للشجر للثمر للحجر لكل الجمادات إن الله جل في علاة رحم العباد لمثل هذا الرسول العظيم لذلك فقد حظي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة عظيمة عند ربنا يجل في أولا عالية راقية سامية لم يرتقي إليها أحد لملك مقرب ولا نبي مرسل بل على على, على الحق من قضل أهل التحقيق أن رسول الله يخرج على نزاع الخلاف بين العلماء او الرسل تخرج على نزاع بين العلماء في اختلاف الملائكة أفضل أم البشر فرسول الله أفضل الخلق أجمعين حتى بالملائكة لقول اللہ تعالى اولاكا هم خير البرية هذا على المؤمنين فقط وخير البرية خيرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم البريء عن الخليقة فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم القلب اجمعين واكرم الخلق على الخالق كما قال ابن عبس رضي الله اولاد ما خلق الله وما غرع وما برع اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا فكانت له المكان العظيم عند ربه جل في علاقه لما سئل ابن عباس كيف تقول ذلك بأن الله قد فضل النبي على الخلق أجمعين أهل السماوات وأهل الأراضين قال نعم أما في أهل السماوات فقد قال الله في حقهم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك كذلك نجزي الظالمين وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال نجز الظالمين لهؤلاء وهم فعليين وقال له ليغفر لك ما تقدر من ذنبك وما تأخر وأما عن الأنبياء والمرسلين فإن الله دل في علاه قد أرسله كافة وفضله على الأنبياء أجمعين كما سنبين إذن المكانة راقية عالية عند ربنا جل في علاه إن الله دل في علاه جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم اعلى ذكره وغفر له ذنبه من الدلالات على المكان العظيم لنبينا عند ربنا جل في علاه أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم تكن لأحد سواه فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال جل في علاه ووضعنا عنك وزرك محمد إيش الفضيلة في ذلك أيها حتى لا تنظر يمين ما صار إذا جلست في مجلس العلم لا تتحرك إيش الفضيلة في ذلك لي أغفر عكما تقدم من ذنبك ومتاك رأيت لو جلست لتنتبه ما الزفات ممكن يرعلك تضيع انتبه هذا أفضل لك أحسن الله لك فعظم كانت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل على غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك لما عتبه كان الاعتاب اعتابا نطيفا رقيقا كما سنبين وقال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك هذه منا ليست بعدنا منا وفي حديث الشفاعة العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الناس يستشفعون بأيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد أكمله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأذي فضيلة ليس بعدها فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المن عليه وأن هذا رقي ليس بعده رقي قام الليل كله حتى تتورم القدم شكرا لله ولذلك قالت له عائشة مستشكلة رضي الله عنه وارضاه فقالت يا رسول الله هلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلأ أكونه هذا اظهار ايضا لفضيلة النبي السلام الاولى اظهار لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح وفعل النبي اظهار لفضيلته بالاشارة والتلميع كيف ذلك لا والله تعالكم على بعض كيف ذلك تصريحا نعم طيب أنا لا أستوقف الأخوة مرة ثانية عشان ما أتعلم أنا أقول جيد أحسنت لكن هو القول في ذلك نقول فضيلة من السلم أنه له مكان عند ربي فغفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ان كان ذنبا على التفصيل الذي سيأتي بإذن الله فهذا بالتصريح وبالتلميح او بالإشارة أو قل بالتصريح أيضا أننا من السلم قابل هذا الفضل بإيش؟ بالشكر وهذا لا يفعله إلا الأفاضق الأماجد الأكارب أما تسمع وتسمع الدنيا بقول القائل إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمراده ولذلك قال العبد الحر أسير الإحسان إذا تذكر إحسان ربي عليه كم رفعه كم رازقه كم كشف عنه الكربة كم فرد عنه وسد خلته فيستحي من ربه بكيا أن يتعدى حدوده فانظر إلى فضل النبي وكرم النبي وحياء النبي من ربه لأن في أولاد لما بشره الله بالبشارة العظيمة بأنه صار عبدا شكورا وهو كان عبدا شكورا فكان يقوم الليل حتى تتوره من القدر ولذلك صبغ الله أصحابه بهذه السبقة العظيمة لما بشر رحمة الله سلم عليا رجل الله عنه ورضاه وهو ينظر إلى عمر وإلى أبوك قال هذان رحمة يقول هذان سيدا كول أهل الجنة فقال له ألا أبشرهما فقال له لا لا ليس خوفا أن يتاكل لا خوفاً عليهما من الهالكة لأنهما إذا بشر بذلك قام الليل ولم يقعد وهذا ظن بمثل أبي بكر وعمر رضوان الله على الجميع ففضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أن الله جعله عبداً أمام الملأ والدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من هذه الدلائل على مكانة او على عظم مكانة عند ربنا دل في علاه أعلى الله له ذكره وأخلق الله له ذكره وهذه فضيلة لم تكن لنبي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم خصيصة اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحمد الله أن هذا هو نبي هذه الأمة شرفا لهذه الأمة قال الله جل في علاه ورفعنا لك. ذكرك ورفعنا لك ذكرة قال ابن عباس لا اذكر حتى تذكر وقد رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل له المنة في اعناق كل مسلم يسجد لربه دل في عداه فيذكر المنة الاولى بانه هذا الدين جاء غدا طريا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوسط بين الرب وبين الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا في العبادات الاذان لا يصح الاذان من المؤذن حتى حتى يقرن ذكر النبي بذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وذكر النبي في الصلاة في أخص ما تتعبد به لله لذلك في أعلى في أشرف ما تتقدم به بين يد عبادتك وهي الصلاة لابد أن تصلي على الإنسان عند ابن حزم في التشاهد الأوسط وجوبا لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للجماهير وعند شفعية وكثير من أهل العلم أنه في التشاهد الأخير على خلاف أيضا بين أهل العلم ولسنا في درس فقه أنا فقط أعرض حتى يعلم الـ الـ الإخوة هذه مساء وجوبا عند كثير من أهل الإن التشاهد الرابع الأخير لابد أن تصلي تذكر, على النبي. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النسلم علمهم كيف يصدون عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله أيضا في المجالس مجالس الذكر كانت علامة البخ أن يسمع المر ذكر رسول الله فلا يصلي على النسلم كما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله قال اتدري من البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه ولما ارتقى المنبر قال امين امين امين فسئل عن ذلك قال اتاني جبريل فقال رغم ان أم امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه ابي وامي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي على ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى أو حسرة أو مقصال يوم القيامة وقد بيّن الله جل في عداه أن الإنسان بصلاته على النبي يثني الله عليه عليك أنت في الملأ الأعلى قال بشره جبين من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة وأفضل التحقيق في تحقيق القول في, في صلاة الله على العبد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى أما قولهم رحمة هذا خلاف التحقيق التحقيق أن صلاة الله على العبد هو السناء عليه في الملأ الأعلى أيضا إن الله لله وعلا اشترط إجابة الدعاء أن يقترم ذكر النبي مع ذكري والسناء عليه ولا يمكن أن يفتح للدعاء الابواب الا اذا اتى باستناء على الله وسن بالصلاه على النبي صلى الله مر النبي صلى على رجل يذع ولم يذ ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى فقال اعجل هذا قال اعجل هذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لك ربع صلاتي قال فايت اجعل نصف صلاه شطر صلاتي ثم صلاتي ثم قال اجعل صلاتي كلها لك فقال اذا تكف همك ويغفر ذنبك فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما كانت رسول الله ولذكر الله وأرقى الناس وأكثر الناس ذكرا لرسول الله وهم أولى الناس برسول الله يوم القيامة وشفاعة رسول الله يوم القيامة هم المحدثون الذين يكثرون من ذكر اللہ مرسول Elon كتابة وقراءة وتحديثا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيان ابن حبان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله او أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال ابن حبان أسعد الناس لهذا الحديث هم المحدثون لأنهم أفسر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفسر الناس ذكرا لرسول الله, صلى الله عليه وسلم ما العلم إلا قال الله قال رسوله فهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عندما ماتهم وأعجب من ذلك أبو زرعة عندما ماته عندما اختلفوا عنده وهو على فراش النوت على حديث معين قال ليس هذا الإسناد بمستقيم حدثني فلان عن فلان عن فلان يسوي لهم يجوز لهم الإسناد قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات ولم يتكلم فاسعد الناس برسول الله من أكثروا ذكر النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم مكانة النبي عند ربنا للفعلاء وعلامات ذلك أن الله للفعلاء اختصوا بأنه صار إماما للأنبياء والمرسلين بما فيهم أبوهم إبراهيم بما فيهم أبو الأنبياء إبراهيم بما فيهم آدم بما فيهم آدم بل بما فيهم, بل بما فيهم أولو العجل من الرسل فإن في الإسراء والأراض فإن الله للعلى حبى النبي صلى الله عليه وسلم أن صف الأنبياء وأمهم وصلى بهم إماما دلال على رفعته وعلو مكانه وعلو مرتبته عند ربه جل في علاة بأبي هو وأمه وأعجب من ذلك أن الأنبياء لا يأمون أحد هذه الأمة تشريفا للأمة بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة ظهور المهدي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث في ذلك ولا نظر الى من خالف مثل هذه العقيدة الراسخة عندنا ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام المهدي في ظهوره يصطف النسل الصلاة وينزل عيسى على جناح الملك فيقول له المهدي بعدما يراه ويعرف وصفه فيقول تقدم ليصلي بالناس يقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمور تشريفاً لهذه الأمة بشرف نبيه صلى الله عليه وسلم هو كان إماما وأحد المسلمين من ولاة المسلمين يكون إماما على نبي من أولي العزم من الرسل وهو عيسى عليه السلام فإذا هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الله أيضا على الأنبياء المساط لاتباع رسول الله السلام ما من واحد من الأنبياء عاش في دهر ولا في عصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجب عليه أن يكون متبعا لرسول الله ينزل تحت ينضوي تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإذ الله مثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم على ذلك وأخذتم إصري قالوا أقرروا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ولذلك لما في المصنى الأحمد دخل النفس السلام على عمر فوجد في يده صحيفة من التوراة, صحيفة من التوراة قال أمتهوكون أي متحيرون أمتهوكون فيها ابن الخطاب أو متخبطون أمتهوكو أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ينضم راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك استدل العلماء بهذا بأن الخضر قد مات قبل رسول الله خلافا للتواف الذين يقولون بأن الخضر الى الآن هو حي يرزق وأن الخضر هو المهد على بعض الأقوان المتهالكة الضعيفة فاستدل علماؤنا بهذه الآدلة وهذه المكانة من او أو بهذه الآية على موت الخضر لكن كيف يستدلون بهذه الآية على موت الخضر السؤال واضح للإخوة طيب الآية أن الله أخذ المساق على الأنبياء إذا رأيتم محمدا عليكم إيش عليكم بإيش بنصراته واتباعه والانضواء تحته رأيته فاستدلوا بها رأي على موت الخاضر كيف ذلك أولا أنتم إيش تعتقدون حي يرزق ولا مات مت من متى متى مات قبل بعث النفس بقليل ام بكثير في عصر موسى عليه السلام طيب جيد كيف يستدل العلماء بموت الخضر من هذه الاية انا اريد الاخوة صياط ها كان لزاما عليه ووجوبا ان يندور تحت راية رسول الله نصرة للنفس سلم واتباعا للنفس سلم فلو كان في عاصري وفي مكاني لظهر باتباعه لرسول الله صلى الله فلما لم يأتي ولم يتبع ولم يندوي تحت الراية علمنا أنه من الأموات وليس من الأحياء لأن الراجح أنه من الأنبياء هذه أيضا من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل التي اقتص بها نبينا صلى الله عليه وسلم لأيضا مكانتي عند ربي جل في علاه ما أقسم الله بحياتي أحد إلا بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء لهم المكانة وهم خير البشر وعظم المكانة عند الله الذي في أولاد لكنه ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمرك وحياتك يا محمد لعمرك وهذا إشكالك قد قال النبي سلم من حلف بغير الله فقد أشهدك قد قال النبي سلم لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدت وهنا الآية نحن نستدل بها على معجزة من المعجزات على فضيلة من الفضاء للنبي أن النبي السلام خاصه الله جل فيه أولاه لأنه إيش أقسم بحياته لعمره هذا أشكال يبنحله هذا الأشكال الحمد لله الأيدي الكثيرة تشرح الصدور لا نشتهيه من أجوال المشاهد ها. لله أن يقصن بما شاء كيف ما شاء سمحني نقف عند هذا خذنا منك القول توافقونه خافوا توافقونه طب بالدليل على عن هذا عندي سعاد أقصن ولا واحد أجيل الدليل من الأيدي المنفادي كلها وسترى طب هاته فرهين أول نبدأ بيه عشان انتون تنجز المسألة صح؟ أخطأ والله أنا أعرف ما زلنا في نفس المسألة هو أقصى بالشمس والفاج والليل نعم وما زلنا في الاشكال نريد حل الإشكال الإشكال فيما قاله الأخ فإن؟ هذا حله ونريد الدليل عليه السكين هاته أتبقى الآية أتبقى الآية الصريحة في ذلك قال لا يسأل عن وهم يفعل الله ما يشاء سبحانه وجل في علاء بل وقسم الله ببعض المخلوقات دلال على عظيم هذه المخلوقات وعظيم هذا المخلوق يدل بالتبع على عظمة إيش؟ الخالق سبحانه وجل في علاء فقد أقسم الله جل وعلا بحياته السلام وحياتك يا محمد لعمرك إنهم نبي لذلك تعجب ابن عباس عند هذه الآية ووقف طويلا عندها قال والذي نفسه بيدي ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله قد أقسم بحياته لعملك إنهم نبي سكرته يعملون وهذا عند طفق النظر طرع أن مدة وليزة من عمر الزمن ستين عاش ستين عاما بأبي هو وأمه الدنيا سرورا وحبورا رحمة وهداية عبد العباد رب العباد وجاء من بعده الخلصاء الفاضل الأكارم الأمادي المخلصين له ولدينه ينشرون دعوته جابوا الأرض شرقا وغربا مشارق الأرض ومغاربها نشر الدين لله إنما دخل ربايد بن, بن عامر يرسم ويقول له من أنتم ماذا تريدون قال كلمة تفتب بماء الذهب بل بماء العين قال نحن عباد لله ابتعتنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومنديق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ملأ الدنيا عدلا وحكمة دينا وشرعا سبحان الله قد أرسل لنا خير رسلي ونحمد الله على ذلك فإذا قد أقسم الله بحياة النبي لما؟ لأن شمسه لما أشرقت ملأت الدنيا عدلا وحكمة وعلما وعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علا أيضا من فضله ومكانته لربه ذلك في علاه أن الله ما ناداه في كتابه باسمه قط وهذه خصيصة لنبينا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن وهذه فضيلة ليست معدقة فضيلة اشترس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وناداه الله باسمه أبو الأنبياء بل أبو البشر أجمعين خلقه الله تشريفا بيده و... ونفق فيه من روحه تشريفا لآدم ومع ذلك ما نداه إلا بآدم إلا هذا الرسول الكريم على ربه جل في علاه قال الله تعالى يا إبراهيم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية قال الله تعالى يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاته وبكلامه قال الله تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك قال الله تعالى يا نوح اهبت بسلام أول العزم من الرسل يناديهم باسمهين إلا هذا الرسول الكريم تعظيما وتشريفا بمكانته فإن مكانته عند ربنا عظيمة ولذلك كان الله جل على يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب يا أيها الرسول لا يحزنك الآية لا لا لا, لا. نفسي الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حمل الله لك فيا أيها النبي يا أيها الرسول وأرقى من ذلك أن الله جل في علاه حرم على المؤمنين نداءه باسمه إلا باللقب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض فنهاهم الله جل في علاه ولذلك قد نهى أن السلم الناس أن يعني يفتنوا يع... بكنية النبي صلى الله عليه وسلم على خلف العلماء هل هذه مستديمة مخاصة في زمنه لسنا بصر الكلام على ذلك لكن الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه بهذه الفضيلة ما ناداه إلا باللقب تشريفا وتعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم